بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأُنْذِرَتْ لِرَبِّهَا وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه فأما من يا كتاب جوبي أمين، فسوف يحاسب وينقلب إلى أهل وَأَمَّا من أُوتِيَ كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبوراً ويصلى سعيراً إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا فَمَا له وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَ علموا بما يفعلون فبشروا بعذاب اليم إلا الذين آمنوا وعملوا قال حال لهم أجر غير